نأخذ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل إن شاء الله تعالى عشر دقائق. نختم المسألة الثانية ونذكر بعض الفوائد المتعلقة بهذه الآية والتي قبلها في المسألة الأولى. إن شاء الله ما راح نسهل كده نفس الموضوع. لا تخف. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله. في المسألة الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل والدليل على عدم هذا الرضا ما قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا فيبين الله عز وجل في هذه الآية العظيمة أن الدعاء هو حق الله وحده لا شريكا لا يكون لأي مخلوق لأي مخلوق دون الله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد فنعيه عن الدعاء دلالة على عدم غضاه له إذا كان لغيره لأي أحد هذا الدليل واضح قال ادعاله وأن المساجد المساجد جمع مسجد والمسجد جاء من دورة السجود تقول العرب سجد فلان يعني خضع وذل, خضع وذل ولذلك سمي السجود سجد لأنه خضوع لمن؟ لله وحده لا شريط فهذه المساجد هي محل الخضوع لله جل شام ثم قال أهل التفسير هذه المساجد إما أن يراد بها أماكن السجود أو أعضاء السجود ويعنون بقول أماكن السجود المساجد المبنية العبادة وكل موضع في الأرض طاهرا جاز فيه السجود كما قال صلى الله سلام جعل في الأرض مسجدا وطهورا فإذا المسجدك هو ما صليت فيه, فيه واذا عبدت فيه الله جل شأنه، سواء كان في هذا المسجد أو في مكان نفلك في منزلك أو إذا صليت في البادي أو في الصحراء هذه كلها مواضع ماذا؟ مواضع سواء كانت مبنية أو غير مبنية وأعضاء السيود هي المعلومة قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعضو وهي ماذا الكفان والركبتان والقدمان وماذا والجبهة والعوف فهذه المواضع مواضع السجود هي لله لا تكون إلا لله لا تسجد بها إلا لمن إلا لله فإذا قيل سجد الله يعني أنه يجوز ركوعه لغير الله تبي لهذا نعم لأن كل صفة فيها خضوع لله لا تكون إلا لله فلا يجوز للمسلم أن ينحني لأخيه أو أن يركع له أو أن يبرك على ركب ركبتيه أو أن يضع من باب أول ماذا جبهته على الأرض خضوعا لهذا المخلوق هذا كله لا يجوز قال تعالى وأن المساجد لله لله يعني أنها ملك لله ملك لمن؟ لله هو الذي خلقها فلا تقوم إلا لمن؟ إلا له أو لله أي لعبادة لله وحده لا شريك. ولذلك هذا هو الدليل الواضح أن الله لا يرضى أن يشرك معه ماذا؟ أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل هؤلاء الأنبياء وهؤلاء رسل يسجدون لمن؟ لله فوجب على من عرضهم واتبعهم أن يسجد معهم لمن لله لا لهم فمن سجد للملائكة وعبد الملائكة فقد ضل ومن سجد للأمياء فقد ضل ومن سجد لمن يعظمه لمن يعظمه من الناس أيضا قد ضل ووقع في الضلال والمشراك والرياء منا فأصبح السجود كله لمن لله ولما كان جائزا في أول الأمر أنه يسجد تأذقاً وتعظيماً وتحيةاً للمخلوق وسجود الملائكة لآدم وسجود إخوة يوسف له ومن معه من المعظمين لما كان هذا المظهر وهذه الصورة في تلك العهود جائزة لأنه لا يراد بها العبادة حرمها الإسلام فأصبح السجود مظهر لا يكون إلا لمن إلا لله كما جاء في حديث من معاجر حينما أراد أن يسجد له تعظيماً واحتراماً لما رأى النصاري يبعلون بعلمائهم وكبرائهم ذلك قال إنه لا ينبغي لأحد يسجد إلا لمن ولكن لو كنت أحد أحداً بالسجود لأمرت المرأة ماذا؟ أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها وبذلك يفهم معنى هذه المسأل وانتبه إذا سأل سائل فقال أين الدليل على قول المصنف إن الله لا يرضاه أن يشرك معه فالجواب واضح وهو أن يقال أن ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال والعقائد ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم فإنه ليس بمرضي. تبه ولذلك انتبه لهذا له نوع مرات هناك من الناس من إذا قلت له الدليل على هذه المسألة يريد ماذا لفظا نصيا على ما يراد الدليل عليه فإذا قال خائل أين الرضى أين دل الرضى وقال له هذا فهم من البعنى إذا نهى الله عن السجود إلا له فدل ذلك على أنه لا يرضى إلا السجود لمن له وبالتالي لا يرضى السجود لماذا لغيره واضح هذا دليل قول المصنف وأن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فهذا واضح ولذلك استفاد العلماء من هذه الآية العظيمة مسائل وفوائد مهمة منها على سبيل المثال أن المساجد دور للعبادة، دور لماذا؟ للعبادة دور لماذا؟ للعبادة لماذا؟ لأن الله نسبها لماذا؟ لنفسه وليست كدور النصارى من معابد وكنائس أو معابد لليهود ومشببها التي لا يعبد فيها الله وإنما يوقع فيها في الشرق أليس كذلك؟ فالمساجد دور عبادة لله وحده لا شريك له. ثم قالوا أيضا يستفاد منها أن المساجد من أراد أن يبنيها لابد أن يخلص النية في ذلك لمن لله لماذا؟ لأنها لله كالصلاة والصيام فلا يجوز المسلم أن يبني مسجدا لأجل ماذا؟ الشهرة والمباخرة وهذا يقوان من أشراط الساعة قال الله سلم إن من أشراط الساعة أن يتباهى الناس بالمساجد هذا يبني مسجد جميل فلان ياتيه ونافسه ليبني مسجدا ماذا أحسن منه بل أصبح المساجد تزخرف كزخرفة ماذا الكنائس المراد أن المساجد تبنى بناء قويا متينا تحفظ الناس كما قال عمر الخطاب رضي الله لبعض ذنائي المساجد فكن الناس ماذا من الحر والبرد اجعلها متينة هذا هو المراد أن تكون نظيفة طاهرة جميلة البناء هذا المراد أما أن تزين وتزخرة فهذا خلاف السنة خلاف ماذا؟ السنة الفائدة الثالثة أمر. كم؟ الأمر الثالث قالوا يفهم من هذه الآية أنه يحرم بالإجماع بناء المساجد على القبور لماذا؟ لأن الله قال عنها إنها لمن؟ لله فلا يكون المسجد إلا لمن؟ لله فليس بمحل للمين فإن المسجد للحي القيوم الذي لا يموت وليس لهذا الميت المسكين واضح؟ وبالمقابل قالوا ولا يجوز أيضا إذا بني المسجد أن يدخل فيه ماذا القبر لماذا لأن المساجد لمن لله وليس بقبور لمن للمجد. فإذا قال قائل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مدفون في المسجد النوذري قيل له كلا إنه حينما دفن الله صلى الله عليه وسلم دفن في ماذا في حجرته وبيته وحينما محتاج الناس إلى التوسع وسعوا المسجد فدخل بيتنا ربما عليه ودخلت حجرته داخل ماذا المسجد أما الأصالة والأساس أن المسجد كان بعيدا عن ماذا عن القبر وهذا أمر واضح في السنة والتاريخ خامسا رابعا من الأمور التي استفادها العلماء من قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا قالوا فيها أنه تذل الدنيا ذكرا وكلاما في المساجد لأن المساجد لمن؟ لله ولذلك جاء النهي عن الكلام فيها في الدنيا خاصة في البيع والتجارة لكن لا حرج أن يذكر أمر الدنيا فيما فيه علاج في المحاضرات والخطب بالعلاج الدنيا وإصلاح أمر هذه الدنيا للمسلمين ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن من أشرة الساعة أن يتحلق الناس في المساجد حلقا كلامهم الدنيا وقال أيضا صلى الله إن من أشرات الساعة أن يتخذ الناس المساجد طرقا طرقا قال العلماء من معاني اتخاذ المسجد طريقا أنه يتطلب فيه في الدنيا كما يتكلم المسلمين في الطريق عن الدنيا وقال أيضا من معاني هذا الحديث أنه يمر فيه المار ولا يجد فيه ماذا رجعتين كما يمر ماذا في الطريق وقالوا أيضا أنه يكفر فيه من الكلام واللغة كما يفعل ما ذاك الطريق إلى غير ذلك من المعاني التي بيّنها الأولى خامسا أن المساجد يسرع فيها عمل الخير لأنها لله أي لعبادة الله من العلم النافع وإذانة العمل الصالح ومن أمر ناصد الصدغة والحز عليها وأمرهم بالطاعة والجهاد في سبيلها كما كان صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل وسادسا أن هذه الآية فيها أذب وتربية للدعاة, للدعاة يا الله عز وجل إذا اجتغلوا المنابر ومحل العلوم تعليما وإرشادا أن لا يعلم الناس إلا علم الشريعة الذي يتغى به وجبا الله فبذلك تحرم الدعوة إلى الحزبية وإلى النفس والشخصية الذاتية وإلى الأحزاب وإلى الآراء وبالتالي قالوا من هذا لا يجوز للمسلم أن يحدث الناس في بيت الحق القيوم الذي لا يموت إلا الحق فلا يقول الكلام الباطل من الأحاديث الباطلة والضعيف والمكذوبة فضل على العقائد ماذا الفاشدة إلى غير ذلك من الفوائد العظيمة لكنها مهمة وربما قد لا نجد فرصة لذكرها فهذا ما يقال في هذه الآية من بعض الخوائد التي العلم في هذه الآية العظيمة وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا فهذا نهي من الله ويفيد التحريم أنك لا تدعو إلا من إلا الله ويحرم عليك أن تدعو ماذا غير الله كائنا من كان سواء كان هذا المدعو ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو صالحا من الصالحين يحب الصالحين ونقرب وجودهم ونعظمهم ونتقرب لله بحبهم لكن لا نتخذهم آلهة من أول الله ندعوهم أو نتوسل بهم جاعلنا بيننا وبين من بين الله وإنما نحبهم في الله جل شأنه كما نسأله جل وشأنه أن يخفر لنا ولهم جميعا وإجعلنا من أهل الصلاح والإصلاح إنه هو جو والقادر عليه ثم أخيرا قال العلماء في الآية الماضية أيضا في قول تعالى ونختم به المجلس إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رسولا شاهدا عليكم كما أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْرَ رسولا وعند قول المصنف أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا همل قال العلماء هذا إرشاد للطلاب العلم والمسلمين الذين من الله عليهم بمعرفة الله وتوحيده والإقرار له بالربوبية أنهم إذا وحدوا الله بالربوبية لا يجعلونها السبب لتوحيد الأولوهية فحسب وإنما يجعلون توحيداً خلق لله وتوحيد الخالقية لله أنصح التعبير وربوبية لله سبب لزيادة الإيمان في قلوبهم فلا يستلزقون إلا من إلا الله ولا يتوبون من الله إلا ما ينصرهم ويسألون الله الخير كله لأن بعض الطلاب يأتي وينظر إلى توحيد ربوبية أن المراد به فقط أن تلزم غيرك ممن لم يمن الله عليه بالتوحيد بتوحيد مادة نوهية الربوبية تلزم ماذا هذا لا شك في هذا دين وإيمان لكنك, لكنك إن أتبقت الربوبية لابد أن تستفيد منها أثارا وإيمانا أنك توقن بأن الله خلقك وأن الله بيده خيرك ألا يعلم من خلق وهو اللطيف, اللطيف الخبير فإذا عليك ذلك اقبل دينه لماذا لأنك إن أقرأت أن الله هو الخالق لا بد أن تقرأ الله بهذا الإسلام وهذا الدين لماذا لأن الله خلقك ويعلم سبحانه وتعالى ما ينفعك فأرسل لك هذا الرسول وأرسل لك هذا الدين فإذا جاءك في الدين أمر فأعمل به لماذا لأن هذا فيه خير لك وإذا جاءت له فابتهي عنه لماذا لأن في انتهائك ماذا خير لك لماذا لأن الذي خلقك هو الله والذي جاءك بهذا الدين هو من هو الله ثالثا ذكر فرعون هذه الآية قال العلماء يستفاد منه فائدة عظيمة أن الله أعطاه الرزق الكثير وأعطاه الملء والرياسة والأنهار وقالوا عن نفسه وهذه الأنهار تجري من تحته وأعطاه هذه الآثار التي ما زالت ماذا شالق إلى يومنا هذا دليلا على منة الله ونعمة الله عليه لكنه ماذا جحدها فكفر بالله ودع الناس إلى عبادته نفسه فنجع الله هذا الفرعون من هذه الدنيا ولن ينتفع بمنته. عليه ونعمتي عليه فهذا فيه فائدة أنك تنتبع بهذه النعم في طاعة من؟ في طاعة الله واعلم أنك إن لم تستقم على الطاعة وما عندك من النعم فإن الله قد يسلبها ماذا؟ منك وأيضا قد تكون النعم استدراجا من الله كما استدرج بها من؟ فرعون فانتبه أن تكون نعم الله عليك ماذا؟ استدراجا فإذا أردتها نعمة لا ندمة فعمل فيها ماذا بطاعة الله وتذكر فعل فرعون أنه ما عمل بطاعة الله في نعمة الله عليه فأهلكه الله كما أهلك هامان وجنودهما وكما أهلك من قارون اللعين فهذه عبر يا أخواني ولذلك القرآن خير كله وهو آيات عظيمة وهو إرشاد وهو تربية ولذلك هو منهج المسلمين فهذه بعض الخوائد التي قالها العلماء بمذل هذه الآيات فالله نسأل أن يوفقنا ويرزقنا ويوفقنا جميع العلم الناس عن إله ولي والقادر عليه بارك الله فيكم جميعا بجزاكم الله خيرا وبارك فيكم هذا سؤال سؤال الثاني هنا سؤال ثاني أين الله؟ يقول قول المصنف في المقدمة الأولى ومعرفة تدير الإسلام بالأدلة قوله بالأدلة هل تختص بدين الإسلام فقط أم بمعرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم هذا الكلام سيافي عنه الجواب لكن إشارة خفيفة ما يتعلق بمعرفة الله عز وجل من حيث أنه الخالق وأن له ربوبية الكاملة المطلقة وأنه خلق الخلق كلهم دليل معرفة ذلك الفطرة السليمة فإن الأدلة أدلة المعرفة كثيرة منها دليل فطر السليم فكل مخلوق على الفطر فيه باعث إيمان وتصديق بأن الذي خلق هذا الكون هو من؟ هو الله حتى الكفار يقريرون بذلك أليس كذلك؟ وإن في حياتهم ولهوهم إذا جاء الموت ماذا؟ أقروا بذلك أليس كذلك أخواني؟ وإذلك لما جاء العربي وتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا الأثر يصح والسؤال هذا الأثر في أثر كيف عرفت ربك هذا سبحان الله، هذا سماء ذات أبراج، وأرض ذات في جاد وانهار. هل تدل على الله؟ فإن الأثر يدل على المسير والبعر تدل على البعير. ألا يدل هذا الحن على من؟ على الله هذه فطرة. فإذا المعرفة الله كونه خلق ورزق. وأنه أعطى وأحيى وأماد هذه معرفة موجودة عين في الفطر السليمة وأما معرفة الله بعبادته وألوه يده وصفاته فإن ذلك طريقه ماذا؟ فإن ذلك يكون بطريق ماذا؟ الشرق وفي مرات يكون بطريق العقل السليم كما يقول العلماء في قواعد في اسمه قواعد والصفات كل كمال في المخلوق فإن الله أولى به مع تنزيه الله عما لا يفما لا يليق به فهذا المخلوق قد يكون قويا فالقوة كمال في المخلوق فالله له القوة مانا الكاملة العبد قد يكون له علم لكن علم الله مانا أجل وأعظم واضح يا أخواني وهكذا فإذا معرفتك بالله عز وجل من حيث لبوبية الله ومعرفته وأنه الخالق والراجق هذه ماذا ها؟ تحتاج إلى رجوعك إلى الفطرة بل هذه الأسماء والصفات من علو الله على خلقك الفطرة ماذا تدعو تدعو إليها لماذا لأن الفطرة السليمة ترشدك إلى كل جمال وكمال فلا تحملك إلا على ماذا إلا على معرفة الكمال لله فإذا هذا باختصار ويأتي الكلام عن هذا الأرض فإذا الأدلة كثيرة ولذلك من العلماء إذا جاء إلى المسألة يقول هذه المسألة دل عليها الشرع والعقل والحس والفطرة السليمة فمعرفة الله تكون بذلك ماذا كله فمحتاج فيه إلى الدليل فلا سبيل إلى ذلك إلا ماذا بالدليل كمعرفة عبادة الله لا تكون بالهوى ولا بالعراة وإنما تكون ماذا بالشرق. وكذلك ما يتعلق بأسماء الله وصفاته ينظر فيه إلى ماذا؟ إلى الشرع أما مرضوبية الله فتعرف بالحس والفطرة السليمة والخلق الإله الذي خلقه الله وعزك ما قال أحدهم وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى ماذا؟ إلى دليل واضح؟ ولذلك كان السلف يقولون إن الله نحظر تفضل. تسمحون له يا شمر؟ تفضل. نعم لا. إذا كان أول شيء يكون الإنسان يقول نفسه نسأل, نسأل الله عزيزي نجعله جميع الحق لكن هذا الحق في هذا الزمن يحتاج أن يكون قائما على الأدلة في مرات قد يعتقد العبد أن الحق معه ويحارب على هذا الحق ويجاهد ويجادل فيأتيه دليل يوضح له أن هذا ليس من الحق فإذا لا بد أن يكون هذا الحق الذي نعتقده في قلوبنا قائما على ماذا؟ على الأدلة. فإذا قامد عليه الأدلة والدلالات أولا شكرنا الله على هذا الحق وأولا سألنا الله وثانيا سألناه الثبات على هذا الحق وثالثا ثالثا سألناه مزيد من الثبات على هذا الحق ورابعا قمنا بتعريف غيرنا لهذا الحق. فإن قبِلوه منا حينما أديناه بالحكمة والأسلوب الحسن مخلصين النية في ذلك لله نبتغي وجه الله أن نهديهم إلى الحق والصراط المستقيم لا نريد جاهل ولا صنفة ولا رياء وإنما نريد وجه الله سبحانه وتعالى فقبل منا ذلك فهذه نعمة وإلا فأمروا إلى الله وندعوا لهم بالهداية عسى أن يهديهم الله عز وجل فمن أصر وعاند وكبر الحق وكان ضلاله وخطره ظاهرة فإننا نرفع عمره إلى من؟ إلى سلطان المسلمين كمن أصر على الشرك والدجل والشعوذة والبدعة والقرابة فإن أمره يرفع لمن إلى السلطان يستتيبه بحسب معصيته فإن وإلا أقام عليه ماذا الحد الشرعي يقول هذا السائل في قول المصنف والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم هل يجوز أن يقول تعالى ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم نعم حينما يقال قال الله تعالى هذا من تخزيس الله وتعظيمه ومن إعطاء الله حقه من التبجيل والتعظيم تعالى الله وتقدس كما قالت تعالى, تعالى تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبير. وتعالى وتقدس يعني له العلو كل وتعالى عن الظن السيء كل فإنه هو العلي الكبير فجاز المصنف وجاز القائل أن يقول قال الله تعالى وقال تعالى وبين الله تعالى في كتاب الكريم لكن هذه النظرة تعالى لا تقال فيما جاء الدليل مانع لها من قوله من قولها فيه. فإذا سلم المسلم مثلاً وهذا يقوله كثيرون بسبب عدم معرفة بالأدلة إذا سلم يقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركات وهذا لم يرد ولذلك لا يقول المسلم في السلام السلام عليكم نعم هو تعالى لكنه لم يرد في الدليل أن ذكر ماذا نظرة تعالى هي تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركات واضح؟ ثم إذا كان تقول بسم الله لا تقول بسم الله تعالى إذا تعالى يجوز لك أن تقولها في تعظيم الله فيما لم يرضي النص ماذا بمنعه واضح يا شباب هذا ما يقال في هذا الأرض والله أعلم بارك الله بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الأسئلة نجيب على أنتم المرة في امتحان واختبار ووضعتكم في اختبار ولكن للأسف ثبت من القبل وتزحت حمد من الزحف فلاذا تحملون فأنتم الشباب وفيكم يعني من القوة ما فيكم لكن وجدت بعضكم يعني ليس براسك فقلنا نحاول نتضرد شوية شوية حتى نصل إلى الفجر معكم إن شاء الله هذا الحديث يقول سمعت من أحد أشرطة الشيخ اللبناني أنه رأى أن أو رؤية صلى الله عليه وسلم رأى نبي صلى الله عليه وسلم صليباً فقضمه، وقال يدخل فيها يدخل فيها رمز زايد ما معنى فقضمه؟ هذا الحديث لا تذكره تذكره بهذا اللفظ حظيرة حتى أراجع المرجع ويذكر ذكر السائل المرجع يكون جيّد، لكن الذي يعني أعرفه أنه من أمر صلى الله عليه وسلم بنقد الصلبان أنه أمر بنقض الأصليب إذا وجدت صليب فماذا فانقطه يعني تهتكوا وأزل معالمه والصلباني أخواني كثيرة ليس هو فقط الصليب الذي هو شكل زائد فقط وإنما هناك صليب في شكل ماذا سيف وهناك صليب في شكل أربعة دوائر له أشكال وإن شاء الله هنالك يعني مطية صغيرة فيها تصوير هذه الصلبان إن شاء الله نوزع عليكم حتى تعرفونها فإذا حتى تعرفوها حتى إذا عرفتم ذلك لقدتم أي صليب بشرط لا يكون هذا اللغ يرتب ماذا؟ مفسد ثم جاءه عدي بن عبيحات عبي من الطائر رضي الله عنه وارضاه وقد لبس ماذا صليبا فأمر من الله سلم بنزعه وقال ألقي عنك هذا الوثن فالشاهد ربما القضب بمعنى القنص إذا صح هذا اللغض لأنه يفعل لا بد في ذكر ألفاظ الحديث النبوي أن تكون الألفاظ من ضربة خاصة في ما لا يميز بين المعاني وأصولها، ولذلك تجد المحققين من أهل الحديث والنصلاح يضعفون الحديث بسبب تغير في لفظه، كأن يكون اللفظ الصحيح فيه أمر ويكون لفظا آخر فيه ما لا فيه ذعر، كما في حديث الصلاة بعد المغرب. وَذَلِكَ قيل قال صلوا بعد قبل المغرب وجاء في شمائله أنه كان يصلي قبل المغرب فكونه كان يصلي ماذا؟ ضعيف لكن جاء ماذا؟ فالإرشاد وعلقه بالمشاء لمشاء جيد؟ فتأمل هناك معنى متشابه أنها كلها تقول على صلاة المغرب لكن لما جاء ذلك بصيغة الأمر وجاء هذه وجاءت الثالثة بصيغة الشمائل وكان يفعل كذا وكذا، بعفر العلماء لماذا؟ لأنها تخالف الأصل الصحيح. واضح؟ كذلك نفض غضبه هذه تحتاج إلى ماذا؟ إلى مرادع الذي يعرفه الله وعلم، آه؟ أنه نقضه وأمر بنقضه وأمر بحذقه. أما نقض القبر هذه تحتاج إلى ماذا؟ البعض وقد تقول لكن لا علمها حتى وراجع إن شاء الله. فعلا. يقول هل يصح خليمان بغير دليل كلمة لماذا؟ ايوه احسن هل في الإيمان بغير اللي يقدر يغير منك التبليغ الكلام فيه كثير يا اخواني ويحتاج إلى بسط وذكرت في درس الماضي ما يتعلق بنقيضه وهو الاتباع اننا صنفنا يا شباب القرون اصناف الناس ليس كذلك من يقلد ومن يبتدع ومن يحقق فالمقلد إذا كان المراد بالتقليد بتقليده أنه يقلد ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف هذا تقليد واجب لأن الاتباع يأتي لمراد معنى ماذا التقليد فهذا تقليد واجب على الجميع وبالتالي دخل فيه العام ودخل فيه العالم ودخل فيه من المتعلم وإن كان المراد بالتقليد هو كما فسره العلماء من المقلادة ومعناه أخذ قولي الغير بغير حجة ولا دليل. فإن هذا فيه من التصيل ما فيه لكن الكلام حول تقليل في العقيدة لا بد للعام أن يعرف العقيدة بأدلتها العامة ولذا كان الاعتقاد والإيمان منه ما هو بجمال ومنه ما هو ماذا قصي ومن الاجمال ما يستطيعه بعض الناس ومن الإجمال ها؟ من قد يعجز عنه بعض الناس فالعامي وجب عليه أن يؤمن لله إيمانا مجملا فيعتقد أن الله هو الخالق وأنه هو الراجع وبالتالي هو المعبود من ماذا بالحق فهذا هذه عقيدة يربى عليها ويذكر بالأجلة الحمد لله رب العالمين وعلم الله ولا تشرفوه اي فهذا لا حرج فيه ولذلك تجد بعض الأئمة فيما مضى ما بعض الناس على الأدلة والأدلة والعلم كان يكتبون عقائدهم كتابة بلا دليل كما فعل المصنفة هناك ما معنا فإذا قيل لك من رضه ربي الله وكذا فهو يربيه بالمعاني التي يفهمها ربك الله فلا تعبد إلا من؟ إلا الله هذه معاني يفهمها كل أحد صحيح؟ حتى لو خلى عن الدليل لكنه بعد ذلك يرده على ماذا؟ على ربط هذه العقيدة القولية النظريه لماذا؟ بالدليل واضح يا شباب فإذا التمركل مع العام مطلب مهم تقول له عبادة الله واجبة وإن لم يعرف دليل العبادة أين هو كما نعلمه يخوان الصلاة نقول له صلي قائما واركع وسوي الركوع وقد لا يعلم شروط الصلاة وأركانها ليس كذلك لكن يؤدي الصلاة بأركانها وشروطها وإن قلت له دليل على ما فعل فإنه ماذا؟ لا يعلم وضح لك الأمر يا أخي فاتبوا لهذه المسألة لكن هنا تنبيه هذا العلم لا بد أن يشت لكي يقلد عالما موثوقا في ماذا في علمه وعقيدته لماذا أن التقليد في العقائد إذا كانت العقيدة عقيدة سليمة لا حرج فيه ذلك، وهي من العلم الواجب عليه واضح أما إذا كانت في العقيدة عقيدة فاسدة فإنه يحرم عليه ماذا أن يقلده في العقيدة كالعقائد المكتوفة في غصات المسلمين اليوم ولذلك لابد للعام أن يدفع لهذه المسألة وإذا وجدت العوام يحرص على هدياتهم أيها الأخ الحبيب وأرشدوا إلى العقائد وعطوا العقائد الصغيرة كمثل هذه الأصول الثلاثة وكذلك هناك رسائل الشيخ رحمه موتى على الأصول وكذلك مقدمة الأبي زيد ماذا القيرواني في هذا الأمر ثم هناك رسالة جيدة للشيخ بن الله ورحمه الله دروس مهمة لعامة الأمة في إنشاء العقيدة الصريحة والإيمان ثم اربطكم بالأدلة إذا كنت في مسجد فيه عوام دريسهم دريسهم حديث عمر رضي الله عنه سأله جبريل في سورة العراب ما الإسلام ما الإيمان هذا كله دين هذه العقيدة يا أخواني ثم لما ذهب قال إنه مال جبريل أتاكم ماذا هذا هو الدين الذي يعلم للعوام بد أن ترب العام على الأدلة في العقيدة وفي أحكام الشريعة وفيما لا يشعه ماذا جهلوا فإذا سقى ارتقوا بماذا لنا حتى يعلم دين الله والله أعلم رسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد السلام عليكم